قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكل لأسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حمئ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم جبعة قال فإنك من din ila yomul veqtin ma'glub. (11) Allah, "Rabbim, bana ağıt etme, ben onları طَيْرَاتٌ عَلَى مَسْتَقِيمِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون تدخلها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غِلٍّ إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني انَّ الرَّسُولَ الرَّحِيمِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ